أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس الوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هداء منذتا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولا المقربون في جنات النعيم تلة من الأولين وضليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يَقُومُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَدَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّتْعٍ لَّا يُضَيِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنذَرُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ولهم طير مما يشتهون وثور رمعين كأمثال لؤلء مجنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ظلود وطلح منبود وظل ممدود وماء مكنود وساكنات كثير لا مقطوعه ولا ممنوعا وفرش مرذوعا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين كلكم من الأولين وكلكم من الآسين ما أصحاب الشمال في تمومهم وحبين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنْتَ تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ هَؤُلاءِ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ إِلَٰهِ قَعِ معنون ثم انذري أيها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من زقوم فما لانون من البطون فشاربون عليهم الحمين فشارمون شرب المين هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفلو يكونه أم نحن القالكون نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمبعوثين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولو قد علمتم الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما شئت الأولى فلو لا تذكرون أترأيتم ما تحرون أأ تزرعون أم نحن الدارعون لو ما شاء لجعلناه مقاما فهل كم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المندلون ترأيتم النّار التي تُرون أَأَنْتُمْ أَشْرَسُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ مُجْرِشُونَ نَحْنُ جَعِيلًا تَذْكِرَتَهُ وَمَتَعْلِلُ الْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنما هو لغة ولو تعلمون عظيم إنما هو القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقره يعانين افبها في حديث انتم مدنون وتجعلون ربكم انكم تكذبون فلولا اذا بلوتوا تلقوا خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين ك من أصحابي يمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من همين وتصلية جحيم. باسم ربك العظيم